أم حسب الذين جت رحوس سيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محيهم وماماتهم سواء ما يحكمون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 وَأَضَلَّهُمُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلُوبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِمْ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 وقيل اليوم نسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومؤاكم النار ومؤاكم النار وما لكم من ناصرين